Hey في الله ودمع الشوق قفجج لحب في رسول الله القباننا رسول الله داعنا أتينا الله رسول وجبى وزرنا سيد العرب أبا القاسم رسول الله وزرنا سيد بينا وهضم حبا رها لد المختاره في في رسول الله عليه صلاه الله عليه الصلاه الله عليه كل من صلى عليه كل من صلى النبي صلى عليه صلاه الله عليه صلاه الله عليه اه عين كل من صلى عليه كل من صلى عليه النبي حاضرين، أعلموا علم اليقين. النبي حاضرين، أعلموا علم اليقين. أن رب العالمين أوجب الصلاة عليه، أوجب الصلاة عليه. عليه, عليه, عليه كل من عليه، صلوات الله عليه، صلوات الله عليه. كل من صلّى. النبي <سؤال> يا من حضر النبي <سؤال> خير البشر النبي يا من حضر النبي خير البشر من له شق القمر من له شق القمر والشجر سلم عليك النبي صلوا صلوات الله عليه صلوات الله عليه صلوات الله عليه والبركات كل من صلى عليه كل من صلى النبي اهل الهوى النبي خير دواء النبي اهل الهوى النبي خير دواء كلكم قولوا سوا كلكم قولوا سوا صلوات الله عليه صلوات عليه صلوات الله عليه صلوات الله عليه ويا للبركات كل من صلى عليك كل من صلى عليه